ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 بلج في عتوق ونصور، أَفَمَن يَمْشِي مُكْبَنًا عَلَى وَجِيهِ أَهْذَأ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟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 صادقين قل العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون